اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِرَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِ عَمَى ۚ أُولَٰئِكَ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 اِفَتَيْن اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ أن اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لُحقَ الحََّ وَُبطلَ الْ الباطِلَ وَلَكَرهَا المجرمون إاتَّسْتَغثونَ رَبَّكُمْ فَسَْجاب لَكُمْ أَي مُمِدُّكُمْ بِأَللفم مِنمَلائِكَةِ مُْدفين وَماَا جَعَلَهُ اللههُ إللاا بُشْر وَللتَطمَ إ بِهِ قُلوبُكُمْ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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ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 فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه الا متحرفا للقتال او متحيزا الى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 إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكيفرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقابا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم, فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا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 فسَي فِقُونهاَا ثُ تَكُ عَلَيْهِم حَسَةً ثمَُّ يُغْلَون وََّذينَ كَفَرُون إِلَ جَهَنَّ مَ يحشرون لِيومَزَ اللهَّهُ الْ الخَبثَ مِنَ الطيِّبِ وَيَجعَى الْ الخَبثَ بَعضلهُ على بعْضِ فَيَرْكُمَهُ جعَ فَيَرُكُمُهُ جَميعا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعودوا فقد مضت السنة الاولى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 نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى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 لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم فيه اعِنُهُمْ لِيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْرُولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَصْبتُ وَذكُرُ اللهَّهَا َثَ لعَكُم تُفِحون وَأَطيعُ اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَنزَعوا فَتَفْشَلُ وَتَهَبَر حُكُم وَصبِوا إِ اللهَّهَ م الصَّابِرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا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 مَا لا تَونَ إِ أَخَاف الله واللهُ شَديد الْعقدَ إذ يَقول المُنَافِقُونَ والَّذينَ فيِي قُلُوبِهِم رَضُ النََّهَا أُل إدينُهُم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 ذَلِكَ بِمَا قََّمَتْ أَيدكُم وَأَن اللهَّهَا لَْسَ بِضََّ مِ للِعَبدَ كَدَأْ بِآلِفِ رعوونَ والَّذينَ مِ قبلِهِم كَفَرُوا بآياتاتِ اللَّهِ فَأَخَدَهُم اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّهَا قوَوّ شَديد الْعقبَ ذَلِكَ ب بأن اللهَّه لَ يَكُ غَييرًا نِعمَةً أََّ مَهَا عَى قوْمِ حتىَ يُغَيّيرُ مَا بِأَ فُسِهِم وَأَن اللهَّهَا سَمععَم كَدَأ بِآالِفِ الرعَوونَ والَّذينَمِ قبَلهم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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذِلِّهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون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 كَفَى إِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ سَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها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 مائة يغلبوا الفا يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا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 ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما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 ايديكم من الاسر ينعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 والَّذينَ آوَ وَنَصَرُ أُلَائِكَ بَعْضُهُمْ أَلِيَاءُ بَع وََّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَا جِرُوا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَ يهاجروا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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله